السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم لك الحمد أن نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أن قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أن الحق ولقائك حق ووعدك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الموصوف بصفات الجمال والجلال والكمال المنزه عن العيوب والنقائص والمثال حي لا يموت قيوم لا ينام حي لا يموت قيوم لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من تهى إليه بصره من خلقه جل جلاله تعال الذاته أن تشبه شيئا من الذوات أصلا وتقدست صفاته أن تقاس بصفات خلقه شبها ومثل له الخلق والأمر له النعمة والفضل له الثناء والمجد له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فاللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى محبيه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين أنت ولي ذلك والقادر عليه أيها الأحبة كلمة برنامج أختار فيه كل ليلة كلمة واحدة أزرع في بستانها ورد حياتي وأزهار أنفاسي ورحيق حبي وحلال عليكم أيها الأحبة قطف الأزهار وجني الثمار وكلمتنا الليلة كلمة جميلة رقيقة رقراقة محبوبة لكل موحد مؤمن صادق على وجه الأرض نعم إنها كلمة الصحابة رضي الله عنهم جميعا وحتى لينسحب بساط الوقت سريعا من تحت أقدامنا فتعالوا بنا كعادتنا لنؤصله لهذه المفردة الجليلة وهذه الكلمة الكريمة تأصيلا لغويا واصطلاحيا الصحابة لغة الصحابة لغة مصدر صاحب يصحب صحبة وصحابة أي عاشره فالصاحب هو المعاشر الصاحب هو المعاشر صاحب يصحب صحبة وصحابة أي عاشره، فالصاحب هو المعاشر ومنه قول الله تعالى في التنزيل الحكيم إذ قال لصاحبه لا تحزن إن الله معنا هذا تأصيل لغوي مختصر أما المعنى الشرعي فالصحابة جمع صاحب أو جمع الصاحب والصحابي كل من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على الإسلام خلي بالحضرتك من هذا التعريف الصحابي رضوان الله عليهم جميعا الصحابي هو من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على الإسلام فليس كل من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد في الصحابة رضوان الله عليهم كلا وإنما يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤمن به ويظل ثابتا على إيمانه بالله وبرسوله حتى يلقى الله عز وجل الصحابي هو من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على الإسلام أخي الحبيب أخت الكريمة أعيروني أيها الأفاضل القلوب والأسماع فحديث الليلة حديث ذو شجون لا سيما ونحن نعيش الآن زمانا تطاول فيه من تطاول على هذه القمم الشماء على هؤلاء الأصفيا الأتقياء على أشرف وأطهر الخلق جميعا بعد الرسل والأنبياء والله ما كان حديثا يفترى ولا فتونا يتردد ذلكم الحديث الذي يروي به التاريخ تاريخ هذه الثلة الكريمة المباركة إنهم صفوة الخلق بعد الرسل والأنبياء إنهم المهاجرون والأنصار الذين زكاهم العزيز الغفار ونصر النبي المختار بل بل وانتبه لما بعدها بل وشهد لهم ربهم جل وعلا في الدنيا بالجنة والنجاة من النار من الذي حط من أولئك الذين تطاولون على هؤلاء الأطار من الذي حط رحله في الجنة كما حط هؤلاء الأخيار رحالهم في جنات العزيز الغفار الذي زكاهم ربنا جل وعلا والذي عدلهم نبينا صلى الله عليه وسلم يقول الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في كتابه الماتع الممتع الكفاية في علم الرواية يقول إن عدالة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة بتعديل الله لهم وإخباره عن طهارتهم واختياره لهم بنص القرآن إن عدالة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة بتعديل الله لهم وإخباره جل وعلا عن طهارتهم واختياره جل وعلا لهم بنص القرآن تدبر معي لأن المضوع طويل جدا وجليل جدا وسأنتقل بحضراتكم في هذا البستان اليانع الماتع نقلات سريعة سريعة لنجمع ما استطعنا من رحيق وزهر وثمر ونقف في خشوع وادب جم في خشوع بين يدي الحق تبارك وتعالى وفي تواضع وادب جم بين ايدي هؤلاء الاطهار الاخيار لنستلهم ما استطعنا الليلة من الدروس والعظات والعبر هم الممدوحون ابتداء بقول الله جل وعلا كنتم خير امة نعم الصحابة هم المنادون والمخاطبون ابتداء بهذه الآية الكريمة كنتم خير أمة أخرجت للناس لا تظن أنني أخرج ما بعد القرون الخيرية الثلاثة الأولى لا لا أخرج هؤلاء من الأمة لكنني أقول وأنا أختار اللفظة بدقة هم أول من خوطب من الله جل وعلا بقوله كنتم خير أمة أخرجت للناس وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرجنا نحن الضعفاء من أمته بل والله الذي لا إله غيره لقد شهد لنا بأبي وأمي وروحي بالأخوة ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة يوما فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين أنتم السابقون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ثم قال بأبي وأمي وقلبي وروحي وددت أن قد رأينا إخواننا أنا أقصد ذكر هذا الحديث وأنا أتحدث الليلة عن الصحابة لأملأ أقلوبكم يا من تعيشون زمان الفتن لأملأ أقلوبكم بالأمل لأملأ أقلوبكم بالسعادة والفرح والرضا لأزيدكم ثباتا بشرف انتسابكم إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول الحبيب وددت أن قد رأينا إخواننا فقال الصحابة رضي الله عنهم أولسنا إخوانك يا رسول الله قال أنتم أصحابي قال أنتم أصحابي وإخواننا لم يأتوا بعد الله الله الله لم يأتوا بعد فقال يا رسول الله فكيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك قال أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجلة واستخيل خيل دهم بهم أيعرف خيله قالوا نعم قال فإنهم يأتون يوم القيامة غرّا محجّلين من آثار الوضوء اللهم اجمعنا به على الحوض واسقنا من نهره الكوثر بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نرد ولا نضمأ بعدها أبدا يا أرحم الراحمين نعم أيها الأفاضل عد معي إلى الصحابة هم المخاطبون ابتداء بقوله كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وهم المخاطبون ابتداء بقول الله جل وعلا وكذلك جعلناكم أمة وسطاء لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدة وقد ذكرت بالأمس وأنا أتحدث عن مفردة أمتي وكلمة أمتي ذكرت حديث أبي سعيد الخدري في صحيح البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال يدعى نوح يوم القيامة فيقول الله جل وعلا هل بلغت قومك فيقول نعم يا رب فيدعى قومه فيقول الله لقوم هل بلغكم نوح فيقولون لا ما أتان من نذير وما أتان من أحد فيقول ربنا جل وعلا وهو أعلم من يشهد لك يا نوح فيقول محمد وأمته قال فتدعون فتشهدون له بالبلاغ ثم أشهد عليكم فذلك قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس وفي رواية ابن ماجه بسند صحيح قال عليه الصلاة والسلام فتدعون فتشهدون له بالبلاغ فقول الله جل وعلا لهذه الأمة الميمونة ما علمكم, ما علمكم يعني ما الذي أخبركم أن نوح بلغ قومه وما رأيتم نوحًا ولا عشت مع قومه فقولوا المحمديون الموحدون أتباع سيد النبيين فقولونه أتانا نبينا فأخبرنا أن الرسول بلغ قومهم فصدقنا وكذلك جعلناكم أمة وسطة والصحابة رضوان الله عليهم هم المخاطبون ابتداء بقول الله جل وعلا بل هم المخاطبون ابتداء وانتهاء بقول الله جل وعلا الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم والصحابة رضوان الله عليهم قال الله تبارك وتعالى في حقهم هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين فالمراد بالمؤمنين ابتداء في هذه الآية هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لكن سكينة الله لا تمتنع عن النزول على قلوب المؤمنين في كل زمان ومكان أسأل الله ألا حرمنا سكينته ورحمته وفضله في هذه الليالي المباركة وفي كل الليالي حتى نلقاه إنه ولي ذلك ومولاه هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وزكاهم ربنا جل وعلا بقوله انظر إلى هذه الآية الله تبارك وتعالى يخاطب حبيبنا وقرة عيوننا وحبيب قلوبنا صلى الله عليه وسلم ويقول يا أيها النبي حسبك الله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين الله والمخاطب بهؤلاء هم الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين وفيهم قال الله والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا هؤلاء هم المهاجرون وهؤلاء هم الأنصار والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا هذه شهادة الملك يشهد لهم بالإيمان الحق أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم وفيهم قال ربنا جل وعلا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم لكن انظر إلى هذا القيد والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والله تسمع معي الآية مرة ثانية والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بس بشرط والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم اللهم اجعلنا ممن اتبع المهاجرين والأنصار بإحسان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 للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يعني الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون وأسأل الله أن يجعلني وإياكم جميعا ممن قال الله عز وجل فيهم بعد هاتين الآتين الكريمتين والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم وما أروع وما أجمل هذه الآية التي يثبت فيها ربنا جل وعلا الرضا عن الصحابة من أهل بيعة الرضوان فيقول جل جلاله لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا واسمحوا لي أن أختم الآيات وإلا فهي كثيرة بآيات كريمة أو بآية كريمة من قول ربنا تبارك وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلون في التوراة ومثلون في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ به الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما أيها الأفاضل أود فقط أن أذكركم جميعا بأن الآيات التي اذتلوت إنما هي شهادات الملك الحق جل جلاله للصحابة رضي الله عنهم لم يزك الصحابة منظمة من المنظمات هيئه اليونسكو او مجلس الامن او هيئة الامم او الاتحاد الاوروبي بل الذي يزك الصحابة هذه التزكية ربنا جل جلاله اود فقط ان اذكر بان التي استمعنا اليها انفا انما هي ايات القرآن الكريم وهاهو نبينا صلى الله عليه وسلم يزكي هؤلاء الاطهار ويعدل هؤلاء الاقيار ويشهد لهم بهذه المناقب التي لو اجتمع بلغاء الأرض من علمائنا ليوضحوها ما استطاعوا فسأذكر فقط حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرت الآيات الكريمة الجليلة وأترك تأثير هذه الآيات والأحاديث لكل قلب بحسب إيمانه بالله ورسول الله وحبه للصحابة فحب الصحابة من الإيمان كما ترجم الإمام البخاري عليه من الله الرحمة والرضوان تدبر معي ماذا يقول سيد ولد عدنان عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام يقول كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه خير الناس قرني خير الناس قرني ثم الذين لونهم ثم الذين يلونهم خير الناس قرني هذا قرن الصحابة ثم الذين يلونهم هؤلاء هم التابعون ثم الذين يلونهم تابع التابعين خير الناس بشهادة سيد الناس فلن بغي أن يخرج علينا بعد ذلك رجل سفيه العقل ليتهم هذه القرون الخيرية الأولى وليقول فيهم كلاما والله الذي لا إله غيره لا أريد أن أعكر صفو هذه الكلمات وصفو هذه اللحظات وجلال هذه الأنفاس ونحن نتحدث عن أصحاب رسول الله بكلمات لهؤلاء الذين لا يعرفون الصحابة ولا يعرفون قدرهم بل فقط أستدل بقول عالم من علمائنا إنه الإمام مالك إمام دار الهجرة يقول من أصبح يجد في قلبه غيظا على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أصابته هذه الآية ليغيظ بهم الكفار وقال الحافظ أبو زرعة رحمه الله تعالى إذا وجدت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب النبي فاعلا بأنه زنديق إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم بأنه زنديق وذلك أن الرسول حق والقرآن حق ولا زال الكلام للحافظ أبي زرعة ويقول وذلك أن الرسول حق والقرآن حق والذي جاء به الرسول من عند الله حق والذي نقل إلينا كل ذلك هم الصحابة فهؤلاء يريدون أن يهدموا الصحابة ليبطلوا القرآن والسنة هل عرفت المغزى؟ هل عرفت المغزى أيتها المسلمة؟ هؤلاء الذين ينتقصون الآن من قدر الصحابة ويسبون الأطهار الأخيار الأبرار هؤلاء يريدون أن يهدموا القرآن كله والسنة كلها ليه؟ لأن الذي نقل إلينا القرآن هم الصحابة والذي نقل إلينا السنة كلها هم الصحابة هؤلاء يريدون أن يهدموا الصحابة؟ ليبطلوا القرآن والسنة تدبروا معي أي الأفاضل ولذلك أقول أبو حاتم رحمه الله إمام من أئمة الجرح والتعديل يقول الصحابة كلهم عدول بتعديل رسول الله لهم لأنه خاطبهم جميعا في حجة الوداع بقوله فليبلغ الشاهد منكم الغائب يقول لو كان فيهم مجروح لقال صلى الله عليه وسلم فليبلغ فلان وفلان وفلان وفلان الغائبين وإنما قال فليبلغ الشاهد خاطب الصحابة جميعا معه في حجة الوداع فليبلغ الشاهد منكم الغائب ألم تقرأ معي يوما قول الله تبارك وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم اسمع ماذا قال شيخي ابن القيم له دره قال إن أول من شهد لله بالوحدنية هو الله ثم ثنى في هذه الشهادة بملائكته ثم ثلث بأهل العلم والمراد بأهل العلم ابتداء بيقين وإجماع هم الصحابة فهم سادة أهل العلم وأعلم العلماء وكل علماء الأمة عيال عليهم رضوان الله عليهم خلي اللي لأننا عاوز أقول ده يقول شيخ ابن القيم إن أول من شهد لله بالوحدنية هو الله ثم ثنى بملائكته ثم ثلث بأهل العلم والمخاطب بأولي العلم ابتداءهم الصحابة قال وهذه هي العدالة في أعلى درجاتها فإن الله تعالى لا يستشهد بمجروح الله الله الله الله الله, الله لا يستشهد بمجروح وكذلك نبينا لا يستشهد بمجروح ويقول فليبلغ الشاهد منكم الغائب فالصحابة رضوان الله عليهم جميعا عدول بنص القرآن ونصوص السنة الكثيرة خير الناس والله خير الناس خير الناس قرنه ثم الذين ألونهم ثم الذين ألونهم خل بالك خل بالك لازم كل واحد يعرف قدره أوعط تصور أنه لو اجتمع أولياء الأمة في الأرض الآن من علمائنا الربنيين لأنني أقول وأعتقد اعتقادا جازما ما قاله إمام الدنيا الإمام الشافعي قال إن لم يكن العلماء هم الأولياء فليس لله في أرضه ولي إن لم يكن العلماء هم الأولياء فليس لله في أرضه ولي فالعلماء المؤمنون المتقون الذين يخشون رب العالمين هم أولياء رب العالمين جل جلاله أقول لو اجتمع علماؤنا الربانيون في الأمة كلها الآن على وجه الأرض وأنفق كل واحد منهم مثل جبل أحد ذهبا والله الذي لا إله غيره ما بلغ أحدهم مد صحابي من أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نصيفة والله ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه ماذا قال الصادق والحديث في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أصحابي حديث رائل بخاري ومسلم حديث يا سعيد لا تسبوا أصحابي لا تسبوا أصحابي يا أخي تعلم الأدب يا أخي رسول الله يأمرك لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. أقول لك الحديث ثاني لا تسبوا أصحابي تأدب مع رسول الله وقل سمعا وطاعة لا تسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله ومن ولاه فهو نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه بل قد نظر النبي صلى الله عليه وسلم يوما في النجوم ويتتلألأ في أفق السماء والحديث رواه مسلم من حديث أبي موسى الأشعري اسمع ماذا قال الحبيب النبي قال النجوم أمنة للسماء الله النجوم أمانة للسماء فإذا ذهبت النجوم أت السماء ما توعد آه خلاص ألم تقرأ قوله تعالى إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت إلى آخر الآيات خلاص فإذا ذهبت النجوم أت السماء ما توعد يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار خلي بالك من كلام النبي المختار قال النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد وأنا أمنة لأصحابي بأبي وأمي وقلبي وعيني وروحي وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت آه أتى أصحابي ما يوعدون وأصحابي أمنة لأمتي شايف كرمت الصحابة وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون اللهم سلم سلم يا رب العالمين بل أنا أقسم لكم بالله أنا أخاطب أهل الأرض مهما كانت انتماءاتهم ومذاهبهم أخاطب أهل السنة وأخاطب غيرهم من كل الطوائف والفرق والأحزاب والجماعات أخاطبهم خطاب أدب وخطاب احترام فقط افتح القلوب وافتحوا العقول واسمعوا الحق من كلام ربنا وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم وأعملوا عقولكم في هذه النصوص القرآنية والنبوية أعملوا العقول واسألوا الله الهدى أسألوا الله أن يهدي كل ظال إنه ولي ذلك والقدر عليه أنا أقسم لكم بالله بالله وأقول إن من أغضب الصحابة فقد أغضب الله لا يا مولانا دي كبيرة شوية طب فات ماشي موافقين إنما انت بتقسم بالله بتقول من أغضب الصحابة فقد أغضب الله إيه وربي أنا لا أهرف بما لا أعرف ولا أذكر لفظة بإذن الله ومدده وتوفيقه إلا عليها من الدليل من كتاب ربنا الجليل ومن كلام البشير النذير ما أؤكد به ما أقول أقول إن من أغضب الصحابة فقد أغضب الله جل جلاله خذوا الدليل ما رواه مسلم وغيره من حديث أبي هبيرة عائذ بن عمرو المزني رضي الله عنه وعائذ بن عمرو من أهل بيعة الرضوان خلي بالكم من المنقب واللطيف دي عائذ بن عمرو المزني من أهل بيعة الرضوان يقول عائذ رضي الله عنه مر أبو سفيان يوما على مجلس فيه الصحابة فيه سلمان وصهيب وبلال مر أبو سفيانة على سلمان وصهيب وبلال فلما رآه فقراء الصحابة قالوا والله ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذها فسمعهم شيخ المسلمين أبو بكر الصديق رضي الله عنه وغضب من قولة الصحابة في حق أبي سفيان والله ما أخذت سيوف الله من عدو الله مأقذا فقال أبو بكر رضي الله عنه أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم ثم ترك الصديق مجلسهم وانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الصديق بصدق وأمانة فهو الصديق الأكبر بما قاله الصحابة بما قاله سلمان وصهيب وبلال وغيرهم من فقراء الصحابة وبما قاله هو اسمع أسألك بالله انتبه أسألك بالله أنصطي ماذا قال النبي لمن؟ لأبي بكر للرجل الأول في الأمة بل إن شئت فقل كما سأبين الآن في عجالة لأحب رجل في الأمة إلى قلب رسول الله ماذا قال له؟ قال له صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر لعلك أغضبتهم وعاك كنت زعلت الناس دي وعاك كنت زعلت الأطهر دول لعلك أغضبتهم اسمع خلي بالك فوالله لئن كنت أغضبتهم فلقد أغضبت ربك عز وجل يا الله والله لو لم نخرج الليلة إلا بهذا الحديث لكفى أقول وأصرخ بأعلى صوتي ووددت أن لو أسمعت كل إنسان عاقل على وجه الأرض يتطاول على هؤلاء الأطهار الأخيار لأقول له والله إنك تغضب الواحد القهار والله إنك تغضب الواحد القهار حين تنال من الأطهار الأبرار الأخيار من أصحاب النبي المختار يا أبا لعلك أغضبتهم فلئن كنت أغضبتهم فلقد أغضبت ربك عز وجل فعاد الصديق رضي الله عنه يجري هؤلاء أصحاب القلوب الحية عاد إلى إخوانه وإلى أصحابه وهو يقول إخوتاه إخوتاه أو أغضبتم مني؟ أو أغضبتم مني؟ قالوا لا يغفر الله لك يا أخي الله على الجمال الله على الجمال وعلى الأدب والحب يغفر الله لك يا أخي وتصغير كلمة أخي فيها من الود والقرب والحب ما فيها عند من يتذوقون حلاوة وطعم وجمال اللغة لا يغفر الله لك يا أخي أولم يعاتب ربنا جل جلاله نبينا وحبيبنا في هؤلاء الفقراء فنزل عليه قوله واصبر نفسك مع الذين دعون ربهم بالغدات والعشى يريدون وجهها ولا تعد عينك عنهم يا إلهي يا إلهي يا إلهي يقول الله لحبيبنا تريد زينة الحياة الدنيا هذه تقال للنبي من أجل سلمان ومن أجل عمار ومن أجل بلال ومن أجل صهيب يقول الملك له تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وأنا حين أقول عوتب النبي فأنا أستدل بلفظة في حديث صحيح في صحيح مسلم فأنا لا أجسر أبدا ولا أجرؤ أبدا أن أقول هذه اللفظة في حق سيدي رسول الله إلا بدليل إلا بدليل أسأل الله أن يملأ قلبي وقلوبكم له توقيرا وتعظيما وإجلالا فالكلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم له ضوابط وله شروط ولا ينبغي لأي أحد أن يتكلم عن درة تاج الجنس البشري إلا وهو يعرف أبهة النبوة وجلال الرسالة وقدر من أعلى الله قدره وشرف من أعلى الله ذكره بأبي وأمي وقلبي وروحي صلى الله عليه وسلم إذا كان الحديث عن الصحابة يا أحبابي يتطلب صفاء في العقيدة وإخلاصا في النية وأمانة في النقل ودقة في الفهم. ونظرة فاحصة مدققة لأراجيف المغرضين والكذابين والوضعين إذا كانت هذه هي الشروط الحديث عن الصحابة أسألكم بالله فكيف تكون شروط الحديث عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله ومن ولاه فنقول أقول عوتب لأنها لفظة ثابتة في صحيح مسلم ولا يتسع الوقت لذكر الحديث بطوله عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه الشاهد أيها الأفاضل يقول ربنا لنبينا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي إلى آخر الآية الكريمة هؤلاء هم الصحابة هؤلاء هم الصحابة أعطوا ضريبتهم للدين من دمهم والناس تزعم نصر الدين مجانا أعطوا ضريبتهم للدين من دمهم والناس تزعم نصر الدين مجانا أعطوا ضريبتهم صبرا على محن صاغت بلالا وعمارا وسلمانا عاشوا على الحب أفواها وأفئدة باتوا على البؤس والنعماء إخوانا عاشوا على الحب أفواها وأفئدة باتوا على البؤس والنعماء إخوانا الليل يعرفهم يبكون في وجل والحرب تعرفهم في الخط بفرسانة والله يعرفهم أنصار دعوته والناس تعرفهم للحق أعوانا هؤلاء هم الصحابة رضي الله عنهم هؤلاء هم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وجمعنا بهم مع أستاذهم ومعلمهم ونبينا ونبيهم في الفردوس الأعلى أحبابي أحبابي بعد هذا الفيض من أدلة القرآن وأدلة السنة ووالله ثم والله لو ظللت أردد الآيات الكريمة فقط وأستدل بالأحاديث الصحيحة الثابتة فقط والله وأنا أقسم بالله لاحتجت إلى حلقات لا إلى دقائق معدودات فالحديث عنهم جميل بجمال سيرتهم طويل بطول مناقبهم وارجع إلى كتب ومجلدات كاملة في فضائل الصحابة وفي مناقب الصحابة في كتب الحديث وفي غيرها من الكتب المستقلة التي أفردت الحديث كله لفضائل هؤلاء ومناقب هؤلاء الأتقياء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنني أود أن أقول لكم سريعا إذا كان كل تلميذ يقتبس في العادة من أستاذه ومعلمه أليس كذلك؟ بلى والله بلى إذا كان كل تلميذ يقتبس في العادة من أستاذه ومعلمه خلي بالك من اللي نحا أقوله ده فلكم أن تتصوروا كيف يكون الاقتباس إذا كان المعلم سيد الناس ما معرف حضرتك استوعبت معايا المعنى ده ولا لا أنا حين أتعلم من ابن القيم أتأثر به نعم أقول شيخي وأستاذي أتأثر به وحين أتعلم من شيخ من شيخنا المعاصرين أتأثر به في لحظه وفي حركاته وفي كلماته وفي أفعاله لأنه يترك, يترك طابعه التربويه علي فأنا أرجو أن تعيشوا معي هذه الكلمات إذا كان كل تلميذ في العادة يقتبس من أستاذه ومعلمه فسأترك لحضراتكم أن تتخيلوا وتتصوروا كيف يكون الاقتباس إذا كان المعلم والمربي سيد الناس صلى الله عليه وآله وسلم الله الله وإذا كان كل منهج في العادة يترك بصماته وطابعه على من يتربون عليه ويتتلمذون عليه فسأترك لحضراتكم أن تتصوروا وأن تتخيلوا كيف تكون البصمات وكيف يكون الطابع إذا كان المنهج الذي تربى عليه هؤلاء هو القرآن والسنة والذي رباهم بهذا المنهج هو من رباه الله على عينه ليربي به الدنيا عشت المعاني دي عشت المعاني دي والصحابة ربهم مصطفى وكفى اود سريعا بشوق شديد ان اذكر بعض مناقب الخلفاء الذين هم رأس الصحابة ابو بكر حبيب قلبي وعمر حبيب قلبي وعثمان حبيب قلبي وعلي حبيب قلبي والحسن خامس الخلفاء الرشدين حبيب قلبي فنحن نتقرب إليه والله بحب الصحابة وحب آل بيت نبينا الأطهار الأبرار الأخيار وسنظل نتقرب إلى الله بحبهم إلى أن نلقاه بإذن الله جل وعلا على الحوض إنه ولي ذلك والقادر عليه رأس الصحابة أبو بكر الرجل الذي عاين طائر الفاقة يحوم حول حب الإثار فألقى له الصديق حب الحب على روض الرضا واستلقى على فراش الفقر مطمئنا، فرفع الطائر الحب إلى حوصلة المضاعفة ثم تركه هنالك وعلى على أفنان أي أغصان شجرة الصدق وهو يغرد للصديق بأغلى وأعلى فنون المدح وهو يتلو في حقه قول ربه وسيجنبها الأتقى هذا أبو بكر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في جميع الأسفار ورفيقه في جميع الأطوار والممدوح في الذكر الحكيم بقوله ثانية اثنين إذ هما في الغار وضجيع النبي إلى يوم القيامة في الروضة الزكية المحفوفة بالأنوار الصديق أشرف وأطهر رجل في الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم بل أقول لكم أحب رجل في الأمة إلى قلب نبينا وحبيبنا ففي الصحيحين من حديث عمر بن العاص أنه قال يوما لرسول الله يا رسول الله من أحب الناس إليك قال عائشة الله الله الله, الله قال عائشة قال من الرجال قال أبوها قال ثم من قال ثم عمر يا لها من منقبه الصديق رضوان الله عليه الذي قال فيه النبي في آخر أيام حياته وهو على المنبر كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد يقول بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم إن عبدا من عباد الله خيره الله جل وعلا بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبينما عند الله فاختار ما عند الله فقام أبو بكر رضي الله عنه يقول فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله فضج الناس في المسجد لقول أبو بكر الصديق يقول أبو سعيد فكان أبو بكر أعلمنا بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ علم أبو بكر أن العبد المخير هو النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الصحابة وأعلم الصحابة بمراد الله وبمراد رسول الله بل أنا أقسم لكم بالله أبو بكر رضي الله عنه هو الرجل خلي بالك من اللي حوله ده هو الرجل الذي يدق قلبه على نبض قلب المصطفى وكفى وكفى أبو بكر الرجل الذي يدق قلبه على نبض قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم الرجل الذي لم يدع سبيلا من سبل الخير إلا وسلكه وأنا لا أريد أن أطيل النفس مع كل خليفة من هؤلاء الخلفاء الأطهار لكنني عن قصد وعمد أردت أن أذكر فقط ببعض المناقب لهؤلاء الأطهار الأخيار لأبين لكم مكانة هؤلاء عند العزيز الغفار وعند نبينا المختار صلى الله عليه وآله وسلم يقول النبي يوما لأصحابه كما في الصحيح مسلم من حديث أبي هريرة من أصبح اليوم منكم صائما؟ فقال أبو بكر أنا يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم من عاد اليوم منكم مريضا؟ فقال أبو بكر أنا يا رسول الله فسأل المصطفى صلى الله عليه وسلم من أطعم اليوم منكم مسكينا؟ فقال أبو بكر أنا يا رسول الله فسأل المصطفى صلى الله عليه وسلم من تبع اليوم منكم جنازة فقال أبو بكر أنا يا رسول الله فقال نبينا صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في مرئ إلا دخل الجنة وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال من أنفق زوجين من شيء من الأشاء في سبيل الله يدعى يوم القيامة من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير يا عبد الله هذا خير فإن كان من أهل الصلاة دعية من باب الصلاة وإن كان من أهل الجهاد دعية من باب الجهاد وإن كان من أهل الصدقة دعية من باب الصدقة وإن كان من أهل الصيام دعية من باب الصيام وباب الرّيان فقال الصديق الأكبر عليه من الله الرحمة والرضوان قال يا رسول الله ما على من أحد ما على أحد يدعى من هذه الأبواب من ضرورة فهل يدعى أحد من هذه الأبواب كلها كلها فقال صلى الله عليه وسلم نعم وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر بل في رواية ابن حبان بسند حسن من حديث ابن عباس قال النبي له نعم وأنت هو يا أبا بكر رضي الله عنه أيها الأفاضل يأبى الله يأبى الله ويأبى رسوله أن يتقدم أحد في الأمة ولو كان عمر على أبي بكر رضي الله عنه يأبى الله ويأبى رسوله أن يتقدم أحد في الأمة ولو كان عمر رضي الله عن عمر على أبي بكر الصديق رضي الله عنه ألم تسمع قول عمر؟ رضي الله عنه والأثر رواه أحمد في مسندي بسند حسن قال عمر لو وزن إيمان أبي بكر لو وزن إيمان أبي بكر وإيمان أهل الأرض لرجح إيمان أبي بكر أبو بكر أبو بكر علم الأعلام أبو بكر حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر التقي النقي السهل السري السمح السخي أبو بكر الرجل الأول في الأمة كلها بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أما عمر وما أدراك ما عمر وما أدراك ما عمر عمر المعلم الذي ليس له بين المعلمين نظير عمر القدوة المتجددة التي لا تبلى ولن تبلى لأنها قدوة تتمثل في عاهل كبير قوي في عدل بسيط في تواضع متواضع في عزه إنه عاهل بركت الدنيا كلها كلها بزخارفها ولا آليها بما فيها تاج كسرة بركت الدنيا على عتبة داره فطلقها طلاقا باينا لا رجعه فيه وصرحها صراحا جميله وقام لينثر على الناس خيراتها وغنائمها واموالها وليدرا عنهم في وقت ذا في ذات الوقت فتنها ومضلاتها وقام ليستأنفه سيره ومسراه مع ربه وسيده ومولاه انظر إليه انظر إليه وهو من هو هو الفاروق الأواب انظر إليه والله ستراه يجري في نحر الظهيرة في وقت اشتدت فيه حرارة الشمس وأنتم تعلمون حرارة مكة والمدينة تكاد الأشعة المنعكسة فقط على الرمال أن تخطف الأبصار يجري وراء بعير قد ند وشرد من إبل الصدقة وينظر عثمان بن عفان في هذا الجو القائض لرجل يجري وراء بعير على الرمال في الصحراء من هذا؟ من هذا الذي خرج في هذا الجو القائض؟ يا إلهي إنه عمر عمر بن الخطاب أمير المؤمنين وينادي عثمان يا أمير المؤمنين ما الذي أخرجك في هذا الجو القائض؟ فقول عمر بعير من إبل الصدقة قد شرد وند يا عثمان وأخشى عليه الضياع فيقول له عثمان تعال إلى الظل والماء البارد وكلف أحد عمالك ليأتيك بالبعير الشارد فنظر إليه عمر وقال عد إلى ظلك ومائك البارد يا عثمان أنت ستسأل عنه أمام الله جل وعلا بدلا مني يوم القيامة إنه عمر لا يقدر والله الذي لا إله غيره على هذا إلا عمر عد إلى ظلك ومائك البارد يا عثمان أنت ستسأل عنه بين يدي الله تبارك وتعالى يوم القيامة ثم انظر إليه انظر إليه وهو الكبير وهو الكبير يحني رأسه التي منحنت إلا لله وهو لا يحنيها هنا أيضا إلا لله لينفخ في نار مشتعلة لينضج طعاما سريعا لأطفال يتضاغون من شدة الجوع رآهم يبكو يبكون فعادة فجاء بجوال من الدقيق وقدر من السمن والعسل وصنع لهم ما يسمى بالحريرة وانكفأ عمر لينفخ في النار لينضج الطعام بسرعة وأعد الطعام وينادي على أم الأطفال والصبيان ويقول لهم أنا أطعمهم وأنت تسطحين أي تبردين لهم الطعام فتنظر هذه المرأة في سواد الليل إلى هذا العملاق الكبير يطعم الصبيانها ويطعم أطفالها فتنظر المرأة إلى هذا الرجل وتقول له والله إنك لا أحق بالخلافة من عمر بن الخطاب ومن يصنع هذا يا أختاه إلا عمر بن الخطاب أو انظر إليه وهو في السوق يمشي فرأءبلا سمينة عظيمة منتلة جميلة فقول عمر إبل من هذا؟ فقولوا إبل عبد الله بن عمر ماذا؟ إبل عبد الله بن عمر وكأن حية رقطاء قد قفزت فأفرغت كل ما في جوفها من سم في فم عمر ما الذي جرى؟ إبل عبد الله بن عمر وماذا في ذلك يا أمير المؤمنين؟ قل ائتوني به ويأتيه عبد الله بن عمر وما أدراك ما عبد الله إمام الزهدي إمام الورع إمام العلم إمام التقوى إمام الخير يقف بين هدي والده كعصفور مبلل بماء المطر مرني يا أبتي فيقول ما هذه الإبل يا عبد الله فيقول إبل هزيلة اشتريتها بخالص مال يا أمير المؤمنين وأطلقتها في الحما لترعى لأبتغي ما يبتغيه سائر المسلمين من الربح والتجارة لا شيء في ذلك وينادي عمر ويرد عمر في تهكم اللاذع ويقول بخن بخ يا ابن أمير المؤمنين بخن بخن يا ابن أمير المؤمنين وإذا رأى الناس إبلك قالوا ارعوا إبل ابن أمير المؤمنين اسقوا إبل ابن أمير المؤمنين فتسمنوا إبلك ويربو ربحك يا ابن أمير المؤمنين عبد الله قال مرني يا أبتي قال انطلق الآن فبيع الإبل وخذ راس مالك ورد الربح كله إلى بيت مال المسلمين يا خالق عمر سبحانك يا رافعا راية الشورى وحارسها جزاك ربك خيرا عن محبيها رأي الجماعة لا تشقل البلاد به رغم الخلاف ورأي الفرض يشقيها إن جاء في شدة قوم شركتهم في الجوع أو تنجلي عنهم غواشيها جوع الخليفة جوع الخليفة والدنيا بقبضته منزلة في الزهد سبحان موليها فمن يباري أبا حفص وسيرته أو من يحاول للفاروق تشبيهها يوم اشتهت زوجه الحلوى فقال لها من أين لي ثمن الحلوى فأشريها ما زاد عن قوتنا فالمسلمون به أولى فقوم لبيت المال رديها كذاك أخلاقه كانت كانت وما عهدت بعد النبوة أخلاق تحاكيها ولكنني أقيد هذا البيت الأخير بقيد دقيق وما عهدت بعد أخلاق النبوة وأخلاق الصديقية أخلاق تحاكيها نعم أيها الأفاضل هذا عمر الذي قال في حقه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي راه أحمد وغير بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمر إن الله تعالى أجر الحق أجر الحق على لسان عمر وقلبه الله الله الله من قب عجيبه إن الله تعالى أجر الحق على لسان عمر وقلبه أخي أخي أختي أختي هل تعلم هل تعلمون يا أفضل أن القرآن الكريم كان تنزل من فوق سبع سماوات موافقا لقول عمر يقول عمر وروايات الصحيحين من حديث من حديث أنس من حديث أنس يقول عمر وافقت ربي في ثلاث يا أمر يخلع القلب والله يخلع القلب وافقت ربي في ثلاث قلت يا رسول الله اتخذ من مقام إبراهيم مصلى فنزل قول الله تعالى واتخذ من مقام إبراهيم مصلّى والثانية قلت يا رسول الله حجب نسائك فإنه يكلمهن البر والفاجر فنزلت آية الحجاب وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ولما غضب منه صلى الله عليه وسلم نساءه واجتمعنا عليه في الغيرة وطلب النفقة قال عمر قلت لهن عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن فنزلت الآية عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وابكارة انه عمر الذي قال في حقه رسول الله صلى الله عليه وسلم بين انا نائم كما في صحيحيني بين أنا نائم إذ عرض علي الناس عليهم قمص جمع قميص منها مبلغ الثدية ومنها دون ذلك فعرض علي عمر بن الخطاب وعلي قمص يجتر قالوا فما أولته يا رسول الله قال الدين وفي عبد الله بن عمر قال بين أنا نائم إذ أوتيت بقدح فشربت منه حتى إني أرى الريا يخرج من بين أظفاري فقلت ثم أعطيت فضلتي لعمر بن الخطاب يعني ما تبقى في الإناء أعطاه لعمر بن الخطاب قالوا فما أولته يا رسول الله قال العلم ومن أجمل مناقب عمر وأرقى مناقب عمر مروه البخاري ومسلم من حديث سعد بن نبي وقاص رضي الله عنه قال استأذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوما على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نسوة من قريش يحدثنه ويستكثرنه عالية أصواتهن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما استأذن عمر قمنا يبتدرن الحجاب أسرع النسوة وخرجنا وتركنا مجلس رسول الله هيبة لعمر وخوفا من عمر فلما دخل عمر بعدما أذن له النبي صلى الله عليه وسلم دخل على النبي والنبي أضحك فقال عمر أضحك الله سنك يا رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام عجبت من هؤلاء التي كنا عندي يحدثنني ويستكثرنني فلما سمعنا صوتك قمنا ابتدرنا الحجاب فقال عمر أنت أحق أن يهبنا يا رسول الله ثم التفت إلى النسوة وقال يا عدوات أنفسهم تهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد عليه النسوة وقلنا له نعم لأنك أفض واغلظ من رسول الله صلى الله عليه وآله ومن ولا فقال النبي كلمات والله الذي لا إله غيره والله الذي لا إله غيره ينخلع القلب لها ماذا قال؟ قال إيه يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده ما رآك الشيطان سالكا فجا قط إلا وتركه لك وسلك فجا غير فجك يا عمر والله ما رآك الشيطان تمشي في طريق إلا وتركه الشيطان لا يمشي في طريق فيه عمر لا يمشي الشيطان في طريق فيه عمر أي طراز من البشر كان عمر أما ذنورين الحيين التقي السهل السري السمح السخي الكريم النقي عثمان بن عفان الذي شهد له النبي بهذه الشهادة العظيمة كما في الصحيح مسلم من حديث عائشة قالت بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي طجع رسول الله يوما في بيته وقد كشف عن فخذه أو ساقه فاستأذن أبو بكر فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على هيئته ثم خرج ثم استأذن عمر فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم وهو على هيئته ثم خرج فلما استأذن عثمان جلس النبي عليه الصلاة والسلام وعدل وسوى عليه ثيابه، ثم أذن لعثمان، فدخل ثم انصرف فقالت أم المؤمنين عائشة يا رسول الله استأذن عليك أبو بكر فأذنت له فلم تهتش له ولم تباله ثم استأذن عليك عمر بن الخطاب فأذنت له ولم تهتش له ولم تباله فلما استأذن عليك عثمان جلست وعدلت وسويت عليك ثيابك فقال لها يا عائشة إني لأستحيي من عثمان لأنه رجل تستحي منه الملائكة يا خالق عثمان سبحانك ولا تسع الوقت لذكر حديث أبي موسى الأشعري الطويل الجميل في الصحيحين الذي بشر فيه رسول الله أبا بكر بالجنة وعمر بالجنة وعثمان بالجنة مع بلوى تصيبه فقال في غير رواة الصحيحين نصبر إن شاء الله فصبر وأكرمه الله فقبل أن يموت بليله كما في مسند أحمد بسند الحسن استدرك الحاكم رأى النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر يقولون له في الرؤية اصبر يا عثمان فستفطر عندنا غدا فصبر عثمان لأولئك المجرمين الثوار الذين حاطوا ببيته وداره وقد فصلت ذلك في آئمة الهدى ومصابيح الدجة ولبس عليه شد عليه ثيابه وفتح كتاب الله بين يديه وظل يقرأ كتاب الله حتى انقض عليه المجرمون فقتلوه وضرب أحدهم المصحف برجله فاستدار المصحف دورة كاملة واستقر مرة أخرى في حجر عثمان لتسيل عليه دماء عثمان لتخالط دماء عثمان آيات القرآن كما خالطت آيات القرآن دماء عثمان رضي الله عنه وأرضاه أما علي بن أبي طالب أسد الله الغالب الخطيب المفوه والبطل المغوار الذي قال له النبي المختار يوما لو اعطينا الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يا لها من منقبه ويحبه الله ورسوله والذي والحديث الصحيحين والذي قال له النبي يوما أما ترضى مني أن تكون بمنزلتي أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعد علي الذي اضطر يوما لأن يفخر فقال محمد النبي أخي وصهري وحمزة سيد الشهداء عمي وجعفر الذي يمسي ويضحي يطير مع الملائكة ابن أمي وبنت محمد سكني وزوجي منوط اللحمها بدم ولحم وسبط أحمد ولداي منها فأيكم له سهم كسهمي الصحابة انتهى الوقت ولا حول ولا قوة إلا بالله لكن لا ينتهي الحب لأصحاب رسول الله بل بهذا الحب نرجو الله أن يحشرنا معهم فنبينا صلى الله عليه وسلم هو القائل المرء مع من أحد وأنا سراو الحديث هو القائل وأنا أحب رسول الله وأبا بكر وعمر وأرجو الله أن يحشرني معهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم وأنا الذي أذكركم بحديث أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول ونحن جميعا نحب رسول الله وأبا بكر وعمر وعثمان وعليا وجميع أصحاب الحبيب النبي ونسأل الله جل وعلا أن يحشرنا معهم بحبنا لهم وإن قصرت أعمالنا إنه ولي ذلك والقادر عليه أيها الأفاضل وجبنا نحو الصحابة أن نحبهم كما قال الإمام الطحاوي ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم فحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان ثم التأسي بهم فمن كان مستن فليستن بمن قدمات فإن الحية لا تؤمن عليه الفتنة أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أفضل هذه الأمة أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا اختارهم الله لصحبة نبيه فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم وآخيرا فلنكف ولنمسك الألسنة إن أردنا النجاح عما شجر بينهم في الفتنة التي وفقت بفضل الله جل وعلا لاستخراج الحق من بين ركام باطلها وبينا الحق والحقيقة بفضل الله جل وعلا بما يليق بمكانة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله ومن ولاه ولنردد مع أولئك الأطهار الذين ذكرهم العزيز الغفار بعد المهاجرين والأنصار في قوله والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ورضي الله عن أصحابه الغر الميامين وجمعنا بهم مع نبينا ونبيهم في الفردوس الأعلى إنه ولي ذلك ومولاه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته